لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ذكر وإن ل ل م ت ق ي ن ل ح س ن ن مهاب ج ل ع د ن مفتحة ل ه م ا ل أ ب و ا ب م ت ي ن ف ي ه ا يدعون ف ي ه ا ب ف الله ك ك ه ة الحسنى 「今日も神様のお話を聞いてくれました」 شر م ه ا ب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم و ر س ا ق و آ خ ر من شكله أ ز و ا ج ه ذ ا فوج مقتحم ه معكم لا مرحبا بهم إ ن ه م صالوا النار قالوا بل أ ن ت م لا مرحبا بكم أنتم م م ت ق د و ه لنا ف ب س القرار ا ل ق و ا ر ب ن ا من قدم ل ن ا هذا فزده ذ ا ع ب ا طعفا ف ي ا ل ن ا ر و ق ا ل و ا م الاسلاميه ن نرى رجال ならならならなららなららならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならな ال ت ص م ちは」 إن موسوعه النابلسي أنا م ي ن إذ للعلوم الاسلاميه ج د ا م ل ئ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 قال فاخرج منها قال فاخرج منها فانك رجيم و إ ن عليك لعنتي الى يوم الدين قال رب ف أ ن ض ر ن ي إ ل ى يوم يبعثون قال ف إ ن ك من المنظرين إ ل ى يوم الوقت المعلوم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 شركه الهدى شركه ل دعويه إلا غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي